أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يسأل عن كيفية لبس الحافظة حافظة النقود هل يكون فوق البشر أم فوق الإزار؟ الأمر في ذلك واسع. حافظة النقود يحتاج إليها أكثر الحجاج لحفظ نقودهم والاطمئنان على وجودها معهم. فسواء لبسها من فوق الإزار أو من تحت الإزار الأمر في ذلك واسع والأصل في الحافظة أنها معها حزام فإذا استعمل حزام الحافظة ليشد به ازاره فيجمع في ذلك بين مصلحتين شد الإزار وايضا حفظ النقود نعم يقول أختي طريحة الفراش هل يجوز الحج عنها إذا كانت طريحة الفراش في مرض مما يقال عنه لا يرجى ورؤه فتحج عنها أما إذا كان مرض طارئ ومن الأمراض التي تأتي وتذهب فمثل هذه لا يحج عنها وإنما إذا أكرمها الله بالعافية والشفاء هي التي تحج وتباشر الحج عن نفسها نعم أحسن الله ليكم يقول من فاته الوقوف بعرفه لعذر كمرض وغيره فهل له أن يستدركه من الليل نعم إذا فاته الوقوف يقصد في يوم عرفة فمن أدرك عرفة ولو للحظات من الليل أدرك الوقوف نعم أحسن الله إليكم يقول هل كلما وصل الطائف إلى الحجر الأسود يكرر لفظ بسم الله والله أكبر أم يقوله في أول الطواف التسمية جاءت في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما والأقرب والأظهر والله أعلم أنها في أول الطواف أنها في أول الطواف أما عند تكرار أو المرور ب الركم في بقية الأطوفة يكبر فقط من دون تسمية يكبر من دون تسمية في, في أو بدء الطواف يقول بسم الله والله أكبر ثم بعد ذلك في كل مرة يحادي فيها الحجر الأسود يكبر من غير تسمية والله أعلم أحسن الله عليكم يقول هل التلفظ بنية الإهلال بالعمرة أو الحج بدعة التلفظ بالنية إذا كان المراد به أن يقول نويت أن حج البيت مفترضا إلى آخره فهذا بدعة ولا أصل له وليس في الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما الإهلال بالنسك الذي أراده ورفع الصوت ب. بذلك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أقصد التلفظ بذلك فالتلفظ بذلك مشروع وقال أهل العلم لان الأنساك ثلاثة والمدة التي يمضيها طويلة وقد يكون الإنسان متردد هل ينوي بهذا أو ينوي بذلك لكن إذا تلفظ قال لبيك اللهم عمرة وقال قال لبيك الله محجا وعمرة أصبح قد تقرر عنده شيء تلفظ به ومضى عليه في حجه أو في عمرته أو فيهما معا نعم نحسن الله يقول ما مدى مشروعية ركعتي الإحرام وما حكم من أتى بهم اعتقادا منه أنهما سنة إذا كان المراد بركعتي الإحرام أنها سنة للإحرام نفسه فهذا مما لا دليل عليه فليس هناك سنة للإحرام أما إذا وصل إلى الميقات وافق وقت صلاة أو وصل لميقات ذي الحليفة في غير وقت النهي وصلى فيه ركعتين أو أكثر عملا بالحديث صل في هذا الوادي المبارك فله ذلك أما أن يصلي ركعتين على اعتبار أنهما سنة للإحرام فليس لذلكم ما يدل عليه نعم أحصل الله ليكم يقول هل يمكنني في مواضع الدعاء بعرفة ومزدرفة أن أدعو الله تعالى وزوجتي معي تؤمن كونها لا تحفظ من الدعاء إلا اليسير الذي الل ينبغي في هذا المقام أن كل حاج يدعو بنفسه يدعو بنفسه وكل يجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام مادا يدي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله ولم ينقل أنه كان يدعو والصحابة حوله يؤمنون بل كل يدعو وكل يلح على الله وكل يجتهد وهذا ميدان للمنافسة والتنافس في الإقبال والدعاء على الله عز وجل ولهذا ترى الناس تفاوتون منهم من يستغرق الوقت دعاءً ومنهم من يستغرق الوقت والعياذ بالله غيبه ونميمه وكلاما في اعراض الناس أو ذهابا هنا وهناك حتى يضيع عليه ذلك الوقت فهذا ميدان للمنافسه والجد والاجتهاد وللحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء وهذا ينشط في بعض الوقت لقراءه القران ثم في بعضه للتهليل ثم في بعضه للدعاء ثم في بعض لحاجات خاصة يلح على الله فيها ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يحققها فكل يدعو بنفسه وإذا كانت زوجته لا تعرف الدعاء يعلمها أو يعطيها من الكتب الصحيحة التي فيها الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويوصيها ويستحثها على حفظ وقتها بالدعاء والالحاح على الله جل وعلا. أحسن الله عليكم يقول التزام الملتزم هل يكون بعد ركعتين الطوافم قبلهما الملتزم هذا متى ما تيسر للإنسان متى ما تيسر والملتزم هو المكان الذي بين الباب وبين الحجم فمتى ما تيسر للإنسان في أي وقت وتهيأ له أن يلتزم البيت في ذلك الموضع ليناجي لي الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فله أن يفعل ذلك نعم. صلى الله عليكم. يقول أذكار النوم هل يقرأها المرء في الليل فقط أم إذا أراد النوم في أي وقت أذكار النوم عدد منها واضح من سياقاتها أنها تتعلق بأذكار نوم الليل فتجد في بعضها لم يضر شيء حتى يصبح أو مما يدل أنها تتعلق بنوم الليل وفي بعضها ما قد جاء مطلقا فلا بأس به أن يأتي به في نوم النهار والله أعلم أحسن الله إليكم يقول يوجد قبور في مسجدنا وأنا أصلي فيه خوفا من الفتنة بيني وبين أهلي إذا تركت الصلاة فيه فما حكم فعلي هذا الفتنة في الصلاة في المسجد الذي فيه القبر والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وتوعد على ذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم أحسن الله ليكم يقول عند الوصول الحلاق في العمرة بالنسبة للحاج المتمتع عند عند الوصول الحلاق بالنسبة للحاج المتمتع هل يستحب الحلق والتقصير؟ التقصير إذا كان وقت الحج قريبا فالاولى أن يقصر حتى يبقى شيء من الشعر ليوم العيد أما إذا كان اعتماره لعمرة التمتع في وقت مبكر كافي لنبات بعض الشعر فالحلق لا نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز للإنسان أن يقول للإنسان آخر لبيك هل هل يجوز للإنسان أن يقول لآخر لبيك نعم إذا هذه كلمة استجابة فإذا أحد مثلا نادى شخصا وقال نعم أو قال لبيك لا بأس بذلك وفي في الصحيحين عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم الحاد جوء كلما دخل إلى المسجد الحرام؟ وأرادت يريد طواف النفل أن يصلي ركعتين تحية المسجد أولاً ثم يطوف. أم أن الطواف الذي ينويه يكفيه بدلاً عن ركعتي تحية المسجد؟ إذا كان قد دخل البيت الحرام ليطوف فلا يصلي تحية المسجد وإنما طوافه تحية للمسجد أما إذا كان ليس عنده نية للطواف فانه يصلي ركعتين ثم يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أحسن الله ليكم يقول هل كلما طفت بالبيت الحرام طواف النفل يلزمني أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم انت تأسر لي ذلك أو في أي موضع آخر الصلاة ركعتين بعد الطواف سنة ينبغي على الحاج أن يحافظ عليها في كل مرة يطوف فيها سبعة أشواط يصلي ركعتين سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا فعقب كل طواف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين أحسن الله عليكم يقول هل يجوز للمرأة أن تحرم وهي متزينة بالذهب إذا كان الذهب الذي تلبسه داخل ملابسها فلا يضرها أما إذا كان الذهب الذي تلبسه تبديه وتظهر محاسينها فإن هذا يحرم عليها ولا يحل لها ذلك نعم أحسن الله عليكم. يقول بعض الحجاج ياتي إلى الحج وقد يكون عاقل لوالديه ولا يهتم بهذا الأمر ويقول سوف أحج لأكون من أهل الجنة إن شاء الله فما توجيهكم عقوق الوالدين من كبائر الإثم من كبائر الإثم وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله قال ألا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله وعقوق الوالدين فقرن عليه الصلاه والسلام عقوق الوالدين بالاشراك بالله جل وعلا والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا في آيات كثيرة منها قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى ان لي ولوالديك فحق الوالدين حق عظيم وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حق الوالدة إلزم قدميها فثمت الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله هذا السائل أو من سئل في هذه الورقه عن أمره في حق والديه ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك ولا يعد إلى بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحققهما قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو على هذه الكبيرة العظيمة والجرم الفظيع. نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز الاتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاظة هل هل يجوز الاتيان بسعي الحج قبل يوم عرفه وقبل طواف الافاضه إذا كان مفردا أو قارنا فله أن يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم وله أن يؤخره بعد طواف الافاضه له هذا وذاك ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحه والعافية والغنيمة والأجرة الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك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 على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين